بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ل ع ر ة ب ا ل م ت عشان نقدر نربط اللي فات ب اللي جه نبتدي من ا ل آ ي ة ت س ع ة باختصار ففي ا ي ة ت س ع ة بيخاطب المسيح يسوع النفس ا ل ب ش ر ي ة وبيقول لها ل ق د ش ه د ه ت ك يا حبيبتي بفرش في مركبات ف ر ع و وقلنا في ا ل م ر ة اللي فاتت ان الفرش في مركبات ف ر ع و يعني معناها مكرسه ح ي ا ة ا ل ت ك ر ي ز والتخصيص ان الانسان يكون م ك ر س ومخصص للرب وبعدين ا ب ت د ى ينقل على ن ق ط ة ث ا ن ي ة ما اجمل خديتي بصموص وقلنا ان الخدود رمز ا ل ص ح ة او رمز النمو والتقدم بس ما هوش نمو مزيف كلمة صموت يعني حاجة أو حاجة مش هاش أي نوع حاجة هاش المظهرية الخارجية مش من فهنا ق ط ف في إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا بيدو ب ليه إ ن ه في نمو روحي اللي هو قال عنه في سفر ر ؤ ي ة أ ن ا غني وقد ا س ت غ ن ي ت وربنا رد عليه قاله انت البائس والفقير والعريان فأحيانا بيتصور إن إحنا بيتصور لنا إنه بضع صرفاتنا معينة بشوية بشوية سلوك خ ده اللي خ ا ا ا ن ن ف الخبرة الروحية بالرب ذا اللي يسوع قلناه في ا ل م ر ة اللي فاتت وبعدين ي ق و ل ايه وعنقك بقلائل خلوا بالكم من ا ل آ ي ة دي ل ت ا ع ت وعنقك ب خ ل ا ئ د يعني ايه عنقك ب خ ل ا ئ د العنق اللي هي ا ل ر ق ب ة ا ل ر ق ب ة اللي هي بتربط ا ل ر أ س بالجسم الرقبه ل دي ليها رمز رمز ليها ايه هو الايمان المسيح ب ي ش ا ر إ ليه ب ن ه هو ا ل ر أ س المسيح ا ل ر أ س ا ل ك ن ي س ة الجسد احنا ا ل ج س د احنا الجسد المسيح يسوع هو ايه ا ل ر أ س ايه اللي بيربط ا ل ر أ س بجسد ا ل إ ن ا ن ا ل ر ق ب ة اللي بيدخنني في جسد المسيح ا ل إ ن ا ن الرجل المولود اعمى لما قابل السيد المسيح في الخارج قال له اتؤمن ب إ ب ن الله ل م ا قاله مين هو ي سيد عشان اؤمن به قاله اللي بيكلمك هو فقاله اؤمن يا سيد وسجل فايمان له ق ل باللسان فيعتراف يسوع رب لمدبأ الله الآب وانه فادي ومخلص فينا فادي يبقى الرب عدوية وعنقت يكلم رأت ر أ ت ك اللي بتربط الجسم بالراس شيلو لقبه وحطو الايمان ايمانك ايمانك بقلائد يعني ايه ق ل ا ئ د عشان ت ش و ف عارفين عشان تعرفو الحده دي في العهد القديم ا ل خ ل ا د ة دي ما يلبسوهاش غير ث ل ا ث ة في واحد يلبس س ل ا د ة و ا ح د ة في واحد يلبس سلتين ا في واحد يلبس خلائق خلائق دي ع ب ا ر ة عن وشم او خ ت م مصنوع من الذهب بيرمز لرياح د و ا ل د و ل ة الوزير هو اللي ي ل ب ط ا ل خ ل ا د ة الوزير يلبس ا ل خ ل ا د ة يبقى لما بنشوف واحد ح ص ف ظ خلائق برقبته بنعرف ان ده ايه وزير النوعية ثانية الوزراء يلبط ايه يلبط رئيس الملك في في فدي الرتب بتاع العليا بالنسبة للعهد لما ا ي ن ل ل م ك تعرف سفر ب دانيال ق و ا تلاقوا ا ع ل ي بالنسبة الأديم للعهد شفر د ي ان لما حب الملك او الامبراطور ي ك ر ر دانيال يقولك ل ووضع في رقبته خ ل ا د ة وجعله رئيس المراجبه و ز وزير ي ر و ح ص له خ ل ا د ة في, في عنقه فقلاده يعني معناها وزير خ ل ا ت ي ن يعني معناها ايه رئيس وزرا ء لكن قلائد يعني معناها ملك ما اجمل عنقك بقلائد ما اجمل ايمانك الملوكي ما اجمل ايمانك الملوكي ايمان بيحولني من حقير لامير ايماني بيحولني من مغضوب عليه الى اب ومن عبد لحر ايمان عجيب ما ادمن عنقك بخلائق ايه الايمان ده يا رب ايه الرقبه دي ما هات الرقبه اللي بتوصلك بالراس الرقبه دي ع ب ا ر عن م ج م و ع ة كبلات الاسلاف كلها وصله بالجسم ط ا ل ع من الرقبه كلها لو احنا ف ص ل ن ا الرقبه عن الجسد خلاص ما في الجسد كله ضع الانسان لو انا انفصلت ايماني خلاصه ضعضع ه و انا فقدت ايماني يبقى انا فقدت حياتي وفقدت ايه وفقدت خلاصي ده الكلام العجيب والجميل لكن قبل كده الها ما اجمل خديك بالصمود تقدم نمو روحي الخدود احنا قلنا ت ق د م ليه ق ب الخدود الاول ا ل ص ح ة والتقدم ما د ب ش العنق ب ا ل ق ل ا ئ د الاول ليه لان الايمان غ ر م ا ئ ي لكن ا ل ص ح ة مرئيه الاعمال م ر ئ ي ة لكن الايمان غير مرئي كده أنا لو و ل ت انا مؤمن واعمالي كلها ضد ايماني الايمان ده انا ماستشفوش ا ر ن ي ايمانك بكلامك اما انا ف ب أ ع م ا ل ي اريك ايماني ا عشان كده حط الاعمال في الاول ليست الاعمال هي اساس لكن العنق هي الاساس ايه إي فضل العمل فضل العمل اني بيثبت ان انا ع ن ق مليانه قلائد مربوط بربطه الله ولا انا بتاع كلامه بس انا احيا الايمان احياه بيترجم الايمان في حياتي الى عمل ولا مبيترجمش ا ا ل عمل ما ا ز م ل خديتي ب ا ل ث م و د وعنقي بقلائد رباط ايه ايمان بدون اعمال ميت, إيمان بدون أعمال ميت. صحيح ا ل أ ع م ا ل هيش أ ج ر عشان تدخن السمع لان أ ن ا في ا ل ن ع م ة و ب ا ل ن ع م ة أ ن ت م خ ل ص و ن ومش ب ا ل أ ع م ا ل لكن ا ل أ ع م ا ل نفسها ده مؤشر و ع ل ا م ة بتقولي أ ن ا من بره ان كنت أ ح ي ا ا ل إ ي م ا ن ولا ما كنتش احيا ا ل إ ي م ا ن ده مؤشر ما هوش دي ا ل و س ي ل ة ما هيش الهدف تخوني ان ا ل ش ي تتيجي في, في الجسم ده أ و ا ل أ ل م أ و الصداع ده ما هوش ما ا لا م ر ض ل ده الانذار اللي بيقولك ان في مرض جوه لان المرض لا يرى فعشان كده بييجي عشان يقولي ان ف ي ه ف ي ا ل ح ت ة دي شعب وبناء على ذلك ف ب ت د ي اعالج الامور غير ا ل م ر ئ ي ة نتيجه ة ي الشواهد المرئيه ة ف ي بيدان يؤكد ك كده اعمالكم ذ ا عشان ربنا لنا ويقولنا جاروا الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في ا ل سموات ما اجمل خ د ي ك ي بسمور وعنقك بقلائل ذو ل م ط ل و ب ي ن م ن ي ن ذو ل م ط ل و ب ي ن منينا ذو اللي ع م ا ن النعمة ع عمل م ة ف الآية اللي ب ع د ه ا عمل ا ل ن ع م ة في ا ل آ ي ة اللي بعديها عشان كده قال ه ايه ن س م ع خلو بالكم مش ح س م ع ن س م ع تعظيم ا ل و ح د ا ن ي ة تعظيم ا ل و ح د ا ن ي ة اللي هو ايه جمع جمع ا ل ج ا ا م ع ل و ح د ا ن ي ة تعظيم عشان تبقوا عارفين جمع ا ل و ح د ا ن ي ة تعظيم يعني مثلا لما كان يكتب فاروق يقولك نحن وفاروق الاول ملك مصر ما بيقولش انا لما كنت تقرف في, في, في, في الجوابات بتحته يقولك نحن فهي د تعظيم ربنا عند عند لما جاء عند بابل أ و عند بلبله ا ل ا ل س ن ة في برج بابل يقول ايه ننزل هناك و ن ب ل د ا ل أ ل س ن ا ت ه م قال الله ننزل فالتعظيم جمع لكن لما ب ك د ه بنقول الله واحد في ث ل و ث يعني تعظيم ا ل و ح د ا ن ي ة واحد في ث ل و ث تعظيم ا ل و ح د ا ن ي ة لان ا ل ث ل و ث جمع فهنا ربنا يتسلم يقول ن س ن ا ثالوث ا ل أ ق د ر د هل ع هعمل لنفس ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ؤ م ن ة ا ل س ا ل ك ة في الايمان عملي هعملها ل ح ك ي يوم ن ا ل ح ك ي ن دول نصنع زهد زهد لكي ثلاث لكي ثلاث الثلاث نصنع من جمان من عجيب. نصنع من مع جمان من مع عجيب مع فضة فضة نربطك ن ب ي ا ل ر ا ا ة ل س ل س ل ة دي اللي يربطوا بيها ما اسمع لك سلاسل من ذهب زمان لما كانوا يخطبوا في العهد القديم عروسه كانوا يجيبولها س و ر ه في ايديها أ و يجيبولها د ب ل ة لا كانوا يجيبولها س ل س ل ة ذهب وتطربط حوالين الصخب زي م ن ط ق ة زي حزام و ك ا ن ت العروسه تقدر ي ق ي م ت ه ا زمان كانوا يقيم ا ل ع ر و س ة بمدى الجمال بتاعها ع ر و س ة ج م ي ل ة م و ص ل ة يقولها ث ل ا س ل ك ث ي ر ة في ع ر و س ة ي ج ب لها ع ر ي س ة ثلاث سلاسل اربع ث ل ا س ل خمس ث ل ا س ل عشر ث ل ا س ل فلما بتربط ا ل ث ل ا س ل ده فخر ليها عشان كده يقول ايه في, في الكتاب ا ل م ق د د هل تنسى العروس مناطقها ام ا ل ع ز ر ا ء جيناتها يعني ده ا ل ع ز ر ا ء اللي هي البنت اللي ما اتجوزتش زي ما انت حاول ت ج ن ل نفسها ا ل ز ي ن ة بتاعتها تتزين ع ل ى س ن تتجوز ط ب والبنت اللي اتجوزت تفتخر بيه ما تفتخرش بجمالها لكن تفتخر ب ش ب ك ت لان ا ل ش ب ك ة دي دليل واضح على مدى ايه في م ت ا تمشي بالسلاسل اللي هي م ر ب و ط ة حوالين و ص ل ه ر فربنا بيقولها مسمع لك السلاسل سلاسل يعني ايه م غ ا ل ي ة يا ر ي ت دفع دهب ولا فضه د د ف ع د م ودافع دمه عشان يخطبنا كلفوا كتير خلاص متكلف كيف ننجو نحن إ ن أ ه م ل ن ا خلاص هذا مقدار خلاص متكلف كتير نسمع ط ما لا يصنع من العهد القديم من س ا ع ة ما سقط آ د م هو بمهد يمهد, يمهد يمهد في الخلاص ر ح ل ة الخلاص ط و ي ل ة ولغايه ما جاء المسيح وبعد المسيح لغايه يومنا ده الكتاب المقدس يكون يوصل ل ي د ي ك م النهارده والشيطان عايز ي سرته ل بسلاسل يوصلها ا كلمات الكتاب المقدس عليه لكل كلمة من عشان ت لنا ضعب ف ي ارئاب وربنا م ا ا ناس وشهداء عشان ت ه وقدسين ن ش ك ر ان توصلنا ل ك ما ت ه و و ص ل ن خ لا ص يحافظ عليه من ذهب كده قبل ذهب انا سرحت قبل كده ذهب و ا ا مرة تانية ل ذ ه ب معدن خ ا م ل ا ل ذ ه ب معدن خ ا م ل عشان كده لو ش ف ت و ا اي واحد من سور جولجيا ي و و س أ ق ص د و ن ي و ل ك ا ل ذ ه ب معدن خ ا م ل يعني خ ا م ل يعني لا يتفاعل مع ا ل ط ب ي ع ة دائما المعدن ا ل ك ا م ل غالي ق ي م ة يعني لو جبتوا ح ت الصلب وحطتوها في الارض الصلب أ ف ض ل من الذهب وحطتوها في الارض ف لما تتعامل مع ا ل ط ب ي ع ة و ا ي طلعات لو ه ا ي ه م ص د ي ة ص ض ت اتعاملت مع الطبيعه وفقدت سمتها لكن حتى الدهب تستنيها في, في الارض لمده الف س ن ة ترجع تلاقي زي ما هي ف ح ش و ا ل جلزار من ب ر ا او تطويس من ب ر ا لكن م ص د ت ليه لانها لا تتفاعل مع الطبيعه عشان كده احنا نقول الدهب سينته فيه او سمنه فيه مهما قعد الدهب هو دهب ليه معدن خامس لا يتعامل مع الطبيعه نصنع لك ا ل س ل ا ث ل من ز ه ر نربطك بنا بربطه لا ت ت أ ث ر لا ت ت أ ث ر بالعالم لا يستطيع العالم أ ن يؤثر فيها ولا أ ي ع ا م حتى عدم ا ل أ م ا ن ة بتاعتكم لا يؤثر على أ م ا ن ك الله يا ع ج ب نصنع لك ا ل ث ل ا س ل من ز ه ر نربطك بخلاص ثمين انت غاليه نربطك بنا عشان كده ا ل إ ن س ا ن كل ما يبتدي ي ج س ك في ا ل إ ي م ا ن الحقيقي الصحيح كل ما يطربط في ربنا أ ك ث ر يطربط يمكن ربنا ي ج ي يقول لا أ ع و د أ د ع و ك م عبيد للاحباء لكن بولس الرسول يقف من كتر المحبه ويقول ايه أ س أ ل ك م أ ن ا الاسير في الرب أ ن ا أ س ي ر في الرب ليه فاكر أ ن أ ك و ن أ س ي ر في الرب أ س ي ر بذات أ ن ا أ س ي ر في الرب أ س ي ر بذات أ ن ا وجدت ر ح ت ي هنا انا وجدت رحت هنا كان زمان العبد لما يجي يبقى عبد عند ب ن اسرائيل ف ا ل ع ب د ج ا يبقى ي ست ا ن ي ن لكن في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة يطلق حرب س يطلق لوحده فاحيانا بيروح عبد ا ل ج ي ت من البيوت يلاقي صاحب البيت رجل ص ي ب جدا والست ص ا ح ب ة البيت في ست قديسه فقعد ست ا ن ي ن ي ح ل م ش بيهم كان برا ا ل ع ب و د ي ة كان بره ا ل ا ب و د ي ة تعبان لما دخل في بيت ا ل ع ب و د ي ة ارتاح وبعدين س ي ل ه من محبته جابه ح ت د ي ن ت ك و ي س ة و ج و ز ا له حتة حبه م ر ا ت خلف منها أ و ل ا د جيت مضت الست سنين قاله تفضل أ ن ت حر دلوقتي بس لا تقدر تاخد مراتك ولاولادك ل أ ن دول م ل ك دول م ل ك لما يكمل الست سنين يطلق حريه فهو يجي يقوله لا انا عايز اكون عبده باراكش ليك عايز ا أ ا ل ع ب د عندك ك ل العمر ل ا ن لو سبتك مش حتى ا ج ه كده اه يقولوا صار تعال يقول الكتاب المقدس ياخذه على الباب البراني ويحط طرف و د ن ه كده ويروح د ا ق م س م ا ر فتسقط حته من طرف ا ل و د ن كده ا ل ص غ ي ر ة في الباب يعني حته الدم يعني خلي الدم كده ينزل يعوز المسمار ويبقى المسمار ده محصور ويفضل عبد عنده ل ل أ ب د لها ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا تثيير المسمار زي ما ن ل م س ي اتثمر لانه جاء المسيح كعبد و ا ط ع الحياه من أ ج ل خلاصنا بالنيابه عننا حابب ان يكون عبد و ز ع ف د مختاري الذي ا و ر د به نفسي وبعدين ك ل م ة ان يخرم ويتنو من له أ ذ ن للسمع خليسمك وابنه وإذنه تتخرم على ايه او ت ت ل ط ق بيه بالباب المسيح يقول ن انا أ هو إ ي ه أ ن ا هو الباب ت ر ب ط بالمسيح ت ر ب ط بالباب نسمع لكي ل ث انا ث م ت أ ن افضل أ أ ن أ ك و ن عبده عندك من أ ن أ ك و ن حقر في ذ ا ت لان حتى لو كنت عبده عبد عندك هاسفع بيه وده اللي اكتشف والابن الظهر ل أ خ ي ر ة وقال له اجعلني كاحد اجراءك ب فضل كتير انك تجعلني كاحد اجراءك لان انا هنا بهلك من الجوه م ص ن ع لك ث ل ا ث ل من ذهب مع جمان من صدر ا ذ ا الجمان الصدر الجمان عشان ت ب ع ا ي ن اللي احنا بنسميها دلوقتي جلاجل دي هي الجلاجل عباره عن كور ف ا ل ك و ر ة دي تتعامل من الفضه وتتحط فيها ظ ل ط ة وتتركب في الحصان أ و في الخيط طول ما هو ماشي في شكل زي الجرس كده زمان وكانوا ج م ا ن يركبوها في ا ل ش ر ي ة لما ا ل ا ه ن يمشي ب ا ل ش ر ي ة تبص تلاقيها ايه في شخصه او تعمل كده ت خ ل ا ن ه شخل الكده تعمل, تعمل صوت جلجال أ و تجلجل تعمل صوت ت ل ف ة النظر ف ق ي ل لها نصنع لك ث ل ا ث من ز ه ب مع ج م ا ن من ف ض ة صحيح احنا دلوقتي لما بيعملوا للخيل لو شفتوا حنطور أ و من الحنابير لو ماشي ش ك ل بيعملوها من نحاس لكن ا ل ف ض ة يجي صوت أ ر خ واجمل بس طبعا ا ل ف ض ة ج ا ل ي ة عشان كده بيعملوها من حديد أ و من نحاس فلما بيقولها نصنع لك ث ل ا ث من ز ه ب مع ج م ا ن من ف ض ة يعني ج م ا ن من ف ض ة يعني أ د ي ك ي وشمه هيدا هيدا نفسها يبقى الانسان ده فقير ه وحقير لكن ليه ايه ده ملف الضماده على وشه مسحه من المخافه عجيبه عجيبه جدا ر ا ع د كدا ا ر ج ل على الكرسي بتاعه يلدغ اللبانه خفيفته جنبه مكتوب بيها قال لها تعالى انا فرجك بقى على واحد من الكبار ب س و ع المسيحيين افرجك بقى على ا ل ش ر ا ز م ه الصغيرين ابعتو هاتولنا بولس زمين ده ف ل ي ك س الواد قاعد الراجل ده بالجهد و ق ف ي ن ج ن ب ا ل ح ر ا ف ة اللي ماسك ح ر ب ة واللي ماسك شيب حاجات ر ه ي ب ة وتخوف وتخض ا ل إ ن س ا ن بعدين ب ص س ن ده بولس جاي مسكين راحه د و م ه م اصعب سقنه ط و ي ل ة شعره أ س ر د ماشي حاف القدمين ا ل ث ل ا ث ا ل س ق ي ل ه على يديه وعلى رجليه وماشي ب ا ل ع ا ف ي ة ومستقبل وتعبان ومشي ا الغلبان ده م س ك ي ن يقف بولس ويبص الفلوس يقول الكتاب ف ع ب ك و ل ك س الوارد الحاكم متعب والمحكوم عليه واقف ويقوله ل طب روح د ا ل و ا ت ي وطبعتلك ا ب يبعث البولس يقوله ل اطلع يقول ه م لا ا ما اطلعش انتوا لما تحبسونا تحبسونا قدام الناس وتطلعونا في الخفاء لازم تطلعونا على ميتك ايه ده ايه ده, ده انت لا حول ليك ولا قوه نصنع لك ث ل ا ث ه من ا ل ذهب مع ج م ا ن من قطه ب ت ب ق ى ل ه ا ه ي ه ده ايه هي الهيدة بقى ج م ا ن ا ل ص د ق ا ن يؤيدك بالمواهب هذه ده وصلنالها ا ل ت أ ي ي د الموهبه لما جي يبعث الرسل ر ب ط ه م بيه ث ل ا ث من ده اه انا معكم كل الايام قال فيه ه جمال الفضل د ع ل ه م ق ل ه م اقيموا موتى اخرجوا شياطين اشفوا مرضى تسلموا ب ا ل س ن ة هذه الايات تدعى المؤمنين ويبتدي يوصف هذه الايات مع ج م ا ن من قطه تحس فيه كده انسان بسيط لكن لما تقعد تتكلم معاه تبص تلاقي من ن و ع ي ة ت ا ن ي ة من ن و ع ي ة غ ر ي ب ة ن ص م ع لك ث ل ا ث ة من مع م صدة ج س ل ثلاثة من ز ه ر مع جمال من ص د ة عجيب ربنا هو تفتكروا ان ربنا لما يجي يقولنا ل من ضربك على خدك الايمن ب ح و ل له ايه الاخر يعني معنى كده ان احنا ه ن ب ق ى م ه الفاشل على ر أ ي واحد مره سالني قالي قال ان, إن نفذت وفيه في المسيح أ ب ق ى انسان بلا كرامه قلت له صح ا ل ي والمسيح كده يقبل ق ل له لا لان الكلام اللي ب ق و ل ه ل ك ده نص الكلام قالي قلت له نخس حقك بيدك يبقى انت ح ف ظ ت على كرامتك ح ف ظ ت على أ ن ا ه ا ل ت ك لكن لو نفذت وفيه في المسيح يبقى عشت ي مش بكرامتك بس هتعيش ب ك ر ا م ة المسيح و ك ر ا م ة المسيح اكبر هو ع ل تفكر انك انت بلا ك ر ا م ة لا انا بلا كرامه ذ ج ي ة لكن انا مكرم في المسيح من يستطيع ان ي ش ت م ع عن مختريا الله مين ده ده كل اله ص و ل ه بضدك لاتنجح د اللي يمسكم في مس حدقه عيني م ي ه اللي ا ن ت بتقولوه ده انت لو عشت ا لذاتك تبقى عشت بكرامتك لكن لو انت دست كرامتك من اجل المسيح يبقى هاتعيش ب ك ر ا م ة ت ا ن ي ة ما هيش كرامتك كرامتك مش الناس ب س و ه ا د ا كرامتك انت دسها قبل ما الناس د س ت علشان كده لما الناس يجوا يدسو كرامتك ميلاقوش ا عندك كرامه يلاقو و ا ق ب ك ر ا م ة واحد تاني ان قدروا يخبطوا فيهم محرين ان قدروا على المسيح يسوع يبقى هم سفرين مين يقدر عنه ا ل ل ي بيخليني انا ا ت أ ث ر من ك ل م ة واحد قالهالي ج ر ح ة او م ؤ ل م ة يبقى دي مش خبطت فيه في المسيح ده خبطت فيي انا يبقى انا لسه عايز ب ك ر ا م ت عشان كده ت أ ث ر ت وزعلت وشايقت وكرهت الناس لا لا انا اربط نفسي ا ل ا ي م ا ن بالمسيح واقول ت ح ي ا لا انا د ا ل المسيح يحيا فيي لما يجي واحد يضرب مين مش ه ي ل ا ق ا ل ل انا بتاعتي ل ا ق ي ا اتضربت ومين اللي ضربت زي ضربت زي انا انكرت انا انكرت نفسي خلاص حطيتها تحت رجليه و ل س ا المسيح في إلا إذا أنكر نفسي. وبعد كده سيدي المحسش ولساها د ي الصليب حاملين الصليب كلكم يمكن مش ك ل انكرنا نفسنا عشان ك د ب ن ل الصليب بنتقالنا الصليب ن من ا واللي بيتالم ا ل آ ن لكن م د ا م أ ن ك ر ن ا ه وحملناها وعايشين ضد المسيح المسيح حامل ص ل ي ب ه غلط يبقى احنا في طالب غالب منصدر مش طالب مغلوب من هزم و ع ك ا نصنع لكي ث ل ا ث ل من ز ه ر مع ج م ا ن من فضه بعدين ندخل في ا ل آ ي ة 1 ل في ا ل آ ي ة 1 ل بقى ده مش كلام المسيح عشان تبقوا ع ا ر ف ي ن كلام العروس ل غ ا ي ة كده كلام المسيح وقف يعني كلام العريس من آ ي ة ثمانيه ل غ ا ي ة آ ي ة احدى ش ر احنا بنقول ان هي ع ب ا ر ة عن نقاش مع بعض طيب العروس ردت على الجمال ده كله ايه قالت ما دام الملك في مجلسه افاح نرجيني رائحته ا ل س ل ا م ما دام الملك في مجلسه أ ب ا ح ناردين ر أ ح ت ه ايه ناردين ده الناردين ده الاول عطر من العطور اللي بتستخدم في ا ل ح ن و ط فاكرين مريم اخت العازب لما خدت ز ج ا ج ة ناردين كثيره الثمن وسكبتها على الرب يسوع وقال لهم اتركوها انها فعلت هذا من اجل ايه من اجل تكشيني علشان انا حموت من اجل تكشيني عملت ا ع م ل دا بعد ما مات السيد المسيح على الطريق ودفنوه مريم ا ل م ج د ل ي ة والمريمات تذكروا مريم والمريمات تذكروا ان ل م والمريمات ي ة تذكروا نسيوا ي ح م ط و ا الرب يسوع فراحوا جابوا ا حنوت مر وميع لان ي ة الناردين يتخطى على جسمه لكن ما ل م و اعطي ل ي هم بقى إيه؟ الفجر بقى مع لو كانوا ايه ل المر ح كانوا عرفوا بتقول والمياه و ل ل ث ي ي ة إ من、فيابه. لأن ن سيابه ا ل ح و و ا ل ي دي ا ب ك ل ه ا علشان لما بتتحط ي ع ن ا ل ج س ه بدل ما الناس اللي م ا ش ي في الطريق يشم من القبر ر ا ئ ح ة العفونه يشموا ريحه ش م ا ر العطور يعني عدم الفساد يبقى رمز لعدم الفساد لا يعني يبقى رحة وحنوت الحياة العطور علامة ايه الفساد العدم ناردين قدوسك ف أ ن ت م ستحيون ما دام الملك في مجلسه أ ف ا ح ن ر د ي ن راحته أ ي حته يستريح فيها الملك يشم ريحه ا ل ح ي ا ة مجلسه فين جواي جواي كل قلب فيكم في ح ك ي ن لازم تعرفوا كده في عرش واحد في كرسي كل قلب فيكو في كرسي واحد وفي صليب واحد الاثنين. في حاجه من ا ل ا ث ن ي ن اذا حطيت المسيح عالكرسي يبقى حطيت ذاتك عالصليب واذا حبيت تحط ذاتك عالكرسي يبقى انت طلبت المسيح احنا كلنا كده عايز تحط المسيح على في مجلسه ولا تعلقوا على صليبه يعني في مجلسه يعني مستقر و المسيح يستقر او ما يستقرش في قلبي يعني ن ا ن ظ ف ه هازينله واحد ي ف جاي عندنا بنمسك وسط الصالون ونوظفها ونوظفها ليه لان فيه ضيوف ج ي ي ن ما ندخلش البيت ونقعد و ا ض ي ف قاعد عندنا نقعد مثلا نمسك الاولاد ن ش ت م ه م ونتخانق ونعمل ضيوف يذهب ويمشي ما دام الملك في مجلسه يعني مفتاح لازم ر ا ي ح ربنا عشان كده داود النبي يجي ي برده لااعطي لعيني نوما ولا ل أ س ف ا ن ي نعاس ا ولا ر ا ح ة لصدغي إ ل ا بعد أ ن أ ج د موضع ر ا ح ة للرب يعني ما نمشي ل غ ا ي ة ما رايح ربنا رايح ربنا فين ه ر ي ح و جواي ل أ ن ربنا ما ي س ت ق ر ز غير في القلب شوفوا الهجر كان مبني طويل عريض ا ل ه ي ك ا لبيت بيت مين بيت ربنا لبيت طويل عريض مش ممكن من عجائب الدنيا وسود المتاحف يقول للثعالب او جرى ولا طيور السماء او كار وابن الانسان ليس له اين ايه يا سندراس ذرا ت ت اذن الله وابن هو الانسان مش ن ا م ك انكم فيه لكن سكنية فيكم ن بثبوطين طب بيت بتتامعوا ايه اللي سمعاي فيه همال ده الدين يا قلبك انا بخبط ا ش ت ح ل ي قلبك انا عايز اجلك عايز اجلك فهي العروس قالت له ما دام انت جالس جواي وسنه مجلس يعني ايه مجلس يعني قاعد مفتاح في مجلسه افتحها ر د ي ن راحت كل ما المسيح في حياتي كل ما انا عايش في ا ل ح ي ا ة ا ل ا ب د ي ة جميله هاي ج م ي ل ة جدا ما دام الملك في مجلسه اصح ناردين راحته, رأحته. ياريتك كنت أ ر ت ي ه ا يا م ر س قبل كده لو كنت أ ر ت ي ه ا و أ ن ت تعلم أ ن يسوع هو ابن الله الحي كما قلت و ا ل م ت ي ح موجود في ج ل س ة م ع ي ن ة أ وقال في معين مجمع و ا ر ف ع ا ل ح ج ر ما كنتش ي قلتيله و قد أ ن ت ل لان له ا ر ب ع ة ايام فهو المسيح موجود وهي تشم لك في العفونا ما دام الملك في مجلتي اصحى ن ر د ي ن رحابه ارفع الحجر عشان كدا لما ي ك ل ه قد انت قال ل ه الم اقل لك انك ان امنت ترينا مجد الله عجيبه جدا رفع الحجر لعاظر ا ل ا م ة خ ا ر ج ة حدث ل م ن عفونا ولشان اي ر ا ئ ح ة من الرائحات ا ل ص ع ب ة م د ا م الملك في مجلسه ف ت ا ح ن ر د ي ن ي رائحته ح ت ى ل ل ه ا ربنا ف ه ا ن ر د ي ن ح ت ى تانيه ازاي ربنا يبقى في مجلسه واحنا مهمومين لو ربنا مستقر جدا جوايا ليه انا مكشر ل ي تعبان ليه مزايد ليهم م ل د اول ليه مش رم عليه حملي ليه م ت خ ي ط من المستقبل وليه م ت خ ي ط من الحاضر وليه مرتاح الرعب ده والخوف والقلق اللي موجود ج و ا خ ل ي ل ع ل ا م ة ان ربنا لسه ما س ت ق ر ش فيا لا ما دام الملك في م ج ل س ي أ ف ا ح ن ر د ي ن ر أ ح ا ت يحطون ا س ت ر ج ا د م ظ ل ن يحبطون ويربطون السلاسل حته ملياله ا فران والجرذان ث ل ك ن الثلاث المربطان و ا ل ظ ل م ه والخوف وبطرس نائم ونحسان نحسان نهم كويس منين جالت النوم ده يا بطرس حتى الملك لفزوا ما دام المسيح فيك انت مش في الموز في الحياه تطرق وتقول لي ا ل ح ي ا ة هي المسيح والموز اللي انا مقفل عليك فتح ما دام الملك في مجلسه ا ت ح ناردين ر أ ح ت ه م رحت س ع ا د ة عشان كده رح اترصاها ب آ ي ة ت ا ن ي ة شره المر حبيبي لي كده و ي ه س ر ه المر يعني ما دام المسيح في مجلسه س ي ا لو كانت حياتي كلها ع ب ا ر ة عن سره مر ب ر ض حبيب ل ي لو كانت حياتي كلها د ق ا ء حبيب ليه سره المر حبيب ليه د معروف دي فتان من, من لما ع ر و ض ل كان عليك ي تروح ق د م زمان ا ل ف ع ن ر د ي عند اليهود لقوا بعض عاداتهم زي عادات الصعيده بالضبط سنة. ولما لان عاشوا معاهم ربعمئه ا و اللي ما كانش ا سنه ت ع ع م ا بيرغال ر فيه كثير ش ك د تبقى عادات القديمة فيه الصراعونية اك فلما كان عريس يتقدم العروس عشان يكتبها فكانت تطلعله ك ب ا ي ت ي ن من عصير العنف ك ب ا ي ة ي ح ط و ه ا مر و ك ب ا ي ة ح ل و ه ا بالعسل بتاع ن ن ح ل و ت ط ل ح تقدم للعريس والطرقه م ع ر و ف ة ان ا ل ك ب ا ي ة اللي عاليمين هي ا ل م ر ة واللي عالشمال ل ى هي ا ل ح ل و ة لو عجبت العروس العريس يروح ماده يده وياخد ك و ب ا ي ة ا ل م ر ة ويشربها ل ل آ خ ر ميخليش فيها ولا نقطه لعلمك ان بيحبها ب ش د ة ومقبل على اي مرار ومستعد ب يحتمل س ر ة المر لانه ح د ي ب عشان احبناه فضل كل الم فضل يترك ماده س ر ة المر المر اللي د ا ع ه اللي اختبره لان الحديث يتعذب ل م ا أ فاصلي وارفع ايديا ش و ي ة ف ي ج ز ا ت ي تصعب علي وتقولي ل اديك وجعتك نزلت اقول ده عشان ارفع ايديا وانا واقف على ا ل س ج ا د ة وبرفع ايديك وجعني وهو ايديه اتعلقت على مسامير وعريان وتعبان ي د ل ل ع ذ ا ب من اجلي وانا ماقبلش الالم البسيط من اجله صرت المر حبيبي ليه طب رده فعل ايه يا ستي يا عروس يا نفس يا ب ش ر ي ة بين ا ل س د ي ي يا بيت بين ثديي ي عمكين في قلبي بين ا ل س د ي ي يا بيت ح ل و ة يا بيت يعني زيت انتبه سيد المسيحي ولا عشان فتح ليه احد اكخر وايه اتعشى ماشى بغده او اكثر أتعشى ل أ ن م دام في وجبه العشاء يعني وجبه بالليل في ا ل ظ ل م ة و م دام هيتعشى يبقى ه ي ب ا ت و ا ب ا ت ل غ ا ي ة ينزل غ ا ي ة نطلع الفجر ويجي خ د ن ا ل أ ن احنا عايشين في, في ليل العالم مش بنقول سنه الليل وتقرب النهار ر فننخلع ونلبس ن أسلحة الظلمة أسلحة ل ا و س و ر ة المر حبيبي لي بين ث ب ي ي يبيت ط ا ق ة س ا غ ي ة حبيبي لي في كروم عنجد ي عنجد يحسه شمال أ و ر ش ل ي م م ش ه و ر ة بالعنب اعظم نوع من العنب فيها ي ط ر ح كثير والعنب أ س ح ت ه ك ب ي ر ة ط ا ق ط ه غيه عن الكميه طاقة صغيرة. اللي احنا بنسميها السعرات ا ا ل ح ر ا ر ي ة ك ب ي ر ة فيها ز ي ا د ة الغذاء الكامل ط ا ق ة ه غيه غذاء م ج ب ع ورواء ممتع حبيبي ليه في كروم عنجد كروم عنجد دي احسن انواع في العنب اللي م و جميل و د فيه في بفيها البسين كلها العنب عنب أحسن حسة أحسن حسة عنب. العنب بتاعها ج جدا ومشهور كل يقولك كلها وهكذا يقولك بلد مثلا مثلا منفلوت تشتغل بالرمان أحسن رمان تجيبه في الجمهورية كلها اللي هو الرمان المنفلوتي بلد اسمها منفلوت、وهكذا. البلح مثلا يقولك بلح الوحاس أحسن مثلا في البلح يبقى تجيبه عندنا فيها زي في في في مشهورة هو اسمها حاجة ما رمان أحسن أحسن مصر نوع فكل حته بتبقى حته م ع ي ن ة فهو بيقولك في ك ر و م عين جدي ا عين جدي ا ده ايه احسن حته خاصه و م ل ا ئ م ة في ا ل ك ر و م ث ق ة ف ا ي ة ث ق ة ش ر ك ة حب ث ق ة ق و ي ة بقت فيه شبعي بقت فيه قوتي بقت فيه ز و ت ي لما ردته كده لما ردته العروس كده انت في ك ن في قلبي انت ا ل غ ذ ا ء انت الشبع انت ا ل ك ر م الحقيقيه و أ ن ا غصن فيك نقيني عشان أ ج ي ب بثمر د ع م ا ل عثاره روحك القدوس فيا فقال لها ها أ ن ت ج م ي ل ة يا حبيبتي ها أ ن ت ج م ي ل ة ع ي ن ا ك حمامتان ي ا ا تصوروا ا ل س و د ة اللي شمس ا ل ت ج ر ب ل و ح د ه ا اللي اللي اللي اللي اللي اللي ماضيها كله ما يصرش النفس ا ل ب ش ر ي ة اللي سلكت في ا ل ق ط ا ي ا كلها اصبحت ج م ي ل ة ه أ ن ت ج م ي ل ة يا حديثتي ه أ ن ت ج م ي ل ة فيؤكد عشان افتكر اني قال ا ل ك ل م ة من غير ما ياخد باله لا ده بيها و ف ه اجمل ما فيك ع ن ي ك ي ع ن ي ك ي حمامتان كده يعني العينين معرسك دايما ل رمز للمعرفه للمعرف. لما بنقول عن ص غ م ة الملائكه الممتلئون اعيونا يعني الممتلئون ايه م ع ر ف لهم اعين من الامام ومن, ومن الخلف يعني يعرف ن ي يا المستقبل والماضي احنا لما بنشوف احد كويس نقول له ف ل ا ن ده كله نظر يعني معرس كله、معرفة. فتقولها أ ن ت ج م ي ل ة يا حبيبتي يا أنت جميلة عيناك حمامتان يعني ا ل م ع ر ف ة ب ت ح ع ت ك حمامتين فبش معنى حمامتين اتنين لان بس او ل ل ك ل ي س ه كلها ع ب ر ه عن خطين ليها تفسيرات ك ت ي ر ة ل س ق ل ما نفسرها لازم نعرف ا ل ح م ا م ة الحمامه لها رموز الحمامه رمز ا ل ب س ا ط ة كونوا ب س ا ط ة ف الحمام الحمامه رمز العطاء اي طير من الطيور يبيض وينام على البيض ويفقس البيض ويطلع اولاده يكبر وناخده من تحتيهم ونذبحهم ويرجعوا في نفس المكان الحمام يعمل ايه يبيض اما اي طير من الطيور ا ل ث ا ن ي ة لما تيجي تلعب عند العش بتاعه يغير مكان العش حتى ا لكن ع لعبته عند عشه يعمل ص ف ي ايه يغير لو م ا شوف الحمام ي ب ض ل في العمر وفي العش ت أ خ ذ أ و ل ا د ه ت ت ب ح ه م وتاخذ أ ع ز م عنده ت ت ب ح ه وتنفذ ولمكان يمارس مهمته يسيب ضماه اغلى ما عنده مغبوط والعطاء أ ك ث ر من ا ل أ ك ث ر عيناك حمامتان رمز ا ل ب س ا ط ة عيناك حمامتان رمز ايه العطاء عيناك حمامتان رمز ايه تاني رمز السلام ا ل ح م ا م ة ترمز للسلام لانها لما رجعت لنوح ج ا ب ت له غرس الزيتون وبشرته في、السلام. عينكي حمامة تان؟ رمز ايه تاني؟ هي طير الوحيد اللي يخلص فيه السلام حمامة تان الإخلاص لان الحمامة هي اللي تخلص لزوجها وزوجها تخلص رمز رمز بالسلام ا جنب اخرى انسة تدخل في بيت زكر、أخرى. كل واحد ليه زوجه كل و ا ح د ة ليها شريك حياته لكن احنا يبقى شريك حياتنا المسيح ب ا ل ا س هو بالفعل ا ل زناخ خلف الشيطان وخلف افعال إ ب ل ي س و ز و ا ت ن ا وشهواتنا في فدي لكنيسة الأبين وكنيسة البدى الحمامة قالنا حمامة كانت العهد كلمة ده العهد رمز من رمز الحمامه ة اخرى اللي م الاولى ل ا م ا الغرلة اللي رمز اختارهم من السيد المسيح وقت اللي مغفريت هم قال لهم ولي خرافه اخرى ليست من هذه الحظيره ة عيضة رعية ينبغي اتي اللي كي تكون رعية واحدة برعا واحد. صحيحة نسي عنين اتنين لكن العنين اللي اتنين ي انا تكون لكن بتلك واحدة برعا واحد و واحد والثانية ا اتجاه اتماع في عين في مين تبط مش ممكن ي ا ل الاثنين يمين يلا اثنين شمال ي ا فوق ي ا ر ا ث ن ح ن ا ل ا نظر واحد رغم ان لنا كم عين اثنين عينين ن ظ ر في اتجاه واحد حدثكم يقدر ينظر في اتجاهين مش ممكن مفيش تناقض عينيك حمامتان ان كده يا ح م ا لما طلع في سفر ا ل ر ؤ ي ة فوق شاف كم شيخ جالسين على الكراسي ا ر ب ع ة وعشرين شيخ ج ا ل س ي على ك ر ا س ي ما ميزت ب ه م ايهم ا ل ا ر ب ع ة وعشرين شيخ ا ا ل ث في و تفسير اللي القديم يقول ع ي ن ك حمامتان ل أ ن ا ل خ د م ة نوعيتين ا ل خ د م ة ا ل ع ا م ل ة و ا ل خ د م ة المصليه حمامه منهم بتخدم و ت ش ت ر ك وحمام منهم بتصلي انت جميله يا حبيبتي هأنت جميلة عينك حمامتان. المسيح يبص يقول يسوع للناس الخاسعه ر ا ع ل ا ل م ص ل ي ة من أ ج ل العالم يقول ه انت أ ح ل و ة أ و ي ويبص للرجلين ا ل م ت ا ل م ة المجروحه على الجبال اللي بتدور على ا ل أ ن ف س ا ل ض ع ي ف ة وبتجيب ا ل ن ي ن ه ا ويقول ه انت أ ج م ي ل ة أنت ج م يا ل ة ي حبيبتي أنت جميلة, جميلة, جميلة عيناك حمامتان عين منهم اسمها ا ل ج و ا ز وعين منهم اسمها ا ل ب ا ت ل ي ة ا ل ا ث ن ي ن واحد عيناك حمامتان لو بصيت ع ن ى المسيح في جبل التجلي تلاقي موسى المتزوج و إ ي ل ي ا ا ل ب ت و س واللي فين واقفين جوه عيناك حمامتان ولو بصيتوا للي ب ي ت ف ر ج على التجلي تلاقي بطرس المتزوج ويوحنا ا ل ب ت و س عيناك حمامتان ه أ ن ت ي ج م ي ل ة يا حبيبتي ه أ ن ت ي ج م ي ل ة عيناك حمامتان س ع ل ى فعلا فعلا ل ج م ا ل بتعطاء ربنا بتعطاء ربنا الكامل ها انت ج م ي ل ة يا حبيبتي ها انت ج م ي ل ة عيناك حمامتان رح ت ر د عليها على طول في الحال و ق ا ل ت ل ه ا أ ن ت جميل يا حبيبي لا جمالي هو جمالك ل ا ن اكتسبت منك ليس لي لي اليست الله ا ل ت ع ذ ي ر لا استطيع أ ن أ س ر ق الهيئه ا ي اسرق مجد الله لنفسي إ ذ اذا كان ربنا أداني مواهد إ كان ربنا ربطني ا ل ث ل ا ث ل من ذهب وبجمال من ص ض ه وبقيت إ ن س ا ن عظيم هذه ا ل ع ظ م ة مش مني أ ن ا حضر في ذاتي وفي أ ع ي ن نفسي حقير وخطيتي أ م ا م ي في كل حين لكن المجد يرجع إ ل ي ك ها أ ن ت جميل يا حبيبي لقيت ل ح ا ج ة ت ا ن ي ة وحلو كفلها انت حلو الشكل ها أ ن ت جميل وحلو استطعموا وبعدين سريرنا اخضر ا ل خ ب ر ر م ز ه ا ل ح ي ا ة السرير رقدنا ا يعني انا دلوقتي حتى لو نمت نوم الموت ه م و ت على رجاء الحياه ة م و ت على سرير اخضر لان مفيش موت خلاص ها ن ت جميل و ا ح د سريرنا اخضر اخضر يعني مرعرع الموت سمز النوم لعضل حبيبنا نام او مات سريرنا ا خ ض ر وبعدين ج و ا ئ ز بيتنا ارض يعني ج و ا ئ ز بيتنا السور بتاعنا ارض لو نمنا لو متنا فنحن للمسيح في ا ل ح ي ا ة ج و ا ئ ز بيتنا عن ا ل ص و ر ارض والارض ده اطول نوع فيه في ا ل ش ا غ ر يعني حوالينا ص و ر عالي محدش يقدر ي ن ط ف ويطالب أ س و ا ر ع ا ل ي ة مفيش ح ر ا م ي ة تقدر تقرب مفيش ا ق و ة تقدر تاخدنا من إيديك م ايديك ش قوة ق ت ر تاخدنا من إ د ي يبقى ان عشنا ي للرب نعيش يعني واحنا عايشين في الارض مفيش اي ح ا ج ة تقدر تقدر علينا عشان الرب نعيش وان متنا ده سررنا اخضر خ ل الرب نموت سررنا اخضر يعني لو انتقلنا مفيش موت ولو عشنا مفيش حد يقدر يختصرنا ليه لان بيتنا الجوائز بتحته في الحيطان بتحته الاسوار بتحته ارض ل م ا شوفوا القلعة الشجرة بطولها ايه الشجر ك ب جنبه ب ع ه بتصل الشجرة 20 متر. 20 متر من ت فصور يستطيع أ ن يتسلق ا ل ص و ر ويقلق حياتنا في المسيح ويدخل يرعدنا وروافدنا الروافد اللي هي ايه ا ل ا ر ض ي ة ث ر و خشب ا ل ث ر و اللي هو الخشب اللي ما يسوش حط الارض وحط ا ل س ر و ا ل س ر و الخشب ر و ا ل الذي لا يسوش الارض الخشب الذي لا يستطيع احد ان ي ت س ل ق ه لان اللي, اللي, اللي بيهدد الكنزة بتاعنا حاجتين ي أ ت ي فارق او يفسد سوس الشيخ السيد المسيح حيث يكون كنزك هناك بقى ه ن ا يكون قلبك يكنز لكم ل كنزه ا ل س م حيث لا ي أ ت ي فارق ولا يفسد سوس واقفين على ا ر ض ي ة متسوسش ا ما, ما في سوس يقدر يقول ه و م ت ح و ط لنا أ ر ض م ت ح و ط علينا جوائز بيتنا ارض سورتا اين هو السور ا م س ي ح ي س و ا حبيبي فتى مثل أ ر ض لبنان سوى حبيبي فتى مثل أ ر ض لبنان فتى يعني ايه يعني الشاب ا ل ص ر ي ع ا ن شباب ت ص و ر كده اعرف كده محوط بي من كل نحو الذي بيبدو مقاليد السماء و ا ل أ ر ض ده ل ن ي محوط بي جميله جدا ما دام انت جالس جوايا يا رب ا ل ح ي ا ة انا ع ا ي ش ة فيها ا ل م ر ة اللي شرفته من أ ج ل ي لو انا شركتك فيه وشرفته انت برضو حبيبي تعال اسكب في ق ل ب ي دي ن ت بياي بات احتضنني ب ح ب ن قوي ض ب ا ر مثل كروم عنجد ي بغذاء مجزع لا تتركني اذا نظرت الي اننا ج م ي ل ة في بذليتي او في زواجي في خدمتي او في صلواتي ف س ر جمالي هو انت انت الحلق أ ن ت الذي تحميني من صفو اللصوص أ ن ت الذي تعطيني أ ن أ ر ك ض على ر ج ا ء أ ن ت الذي تجعلني أ ق ف على أ ر ض ي ة لا تسوس الله قادر أ ن يحفظ حياتنا ينمينا في كل ن ع م ة ي ج ع ل ن ا أ ن نعيش له ونعيش به حتى نصل إ ل ي ه ونتمتع به له كل مجد و ك ر ا م ة من ا ل آ ن و إ س ب ا ت ا ع م ا